وعلى آله وصحبه الأجمعين آله تكلمنا في الدرس الماضي على الشرط الثالث من شروط ص ح ة ا ل ص ل ا ة وهو ستر ا ل ع و ر ة والشرط ا ل أ و ل هو م ع ر ف ة الوقت والشرط الثاني استقبال ا ل ق ب ل ة وقد تقدم الكلام عليهما و ا ل آ ن سنتكلم على الشرط الرابع وهو ط ه ا ر ة الحدث والمراد بالحدث عند الاطلاق هو الحدث ا ل أ ص غ ر و إ ذ ا أ ر ا د الفقراء الحدث ا ل أ ك ب ر قيدوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله ص ل ا ة أ ح د ك م إ ذ ا أ ح د ث حتى ي ت و ض أ ف إ ذ ا ت و ض أ و أ ح د ث فقد انتقض و ض و ء ه وقدمنا الكلام على هذه ا ل م س أ ل ة في مباحث نواقض الوضوء و إ ن م ا تذكر ا ل م س أ ل ة هنا من أ ج ل ذكر بعض ا ل أ م و ر ا ل م ت ع ل ق ة بالحدث كسبق الحدث ل ل إ ن س ا ن إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن في الصلاه و س ب ق ى الحدث ب ص و ر ة غير إ ر ا د ي ة خرج منه الريح وهذا في ا ل إ ن س ا ن الذي لا يوجد عنده حدث دائم أ م ا صاحب الحدث الدائم ك ث ل ث البول و ث ل ث الريح ف إ ن ه لا تبطل صلاته على التفصيل الذي ذكرناه عند الكلام على نواقض الهدوء وهذا الكلام ليس خاصا في سبق البول أ و سبق ا ل ر ي ش بل في كل مناقض يعرض ل ل ص ل ا ة بلا تقصير ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن ي خ ل ي وانكشفت عورته بلا إ ر ا د ة منه بسبب الرياح ف إ ذ ا سارع وستر عورته فورا ً فانه لا تبطل صلاته واما اذا تاخر بان طال كشف عورته فانه تبطل صلاته كمن سبقه الحدث ولكن ستر العوره يمكن ان يتدارك يرد الانسان س ي ا ب ه على نفسه مباشره ولكن الحدث اذا سبقه فانه لا يستطيع ان يتداركه فلا بد له من الوضوء مره ثانيه ف إ ذ ا سارع و س ت ر المكان الذي كشف من عورته ف إ ن صلاته تكون ص ح ي ح ة و أ م ا إ ذ ا قصر وطالت ا ل م د ة ف إ ن صلاته ت ب ط ل ف إ ذ ا يشترط في المصلي ان يكون طاهرا من الحدث الاصغر كما تشترط الطهاره من ا ل ن ج س في ث ل ا ث ة أ م و ر الاول أ م ر ل أ ا ل ط ه ا ر ة من ا ل ن ج س في البدن والطهاره من النجس ا في الثوب والطهاره من النجس ا في المكان ف إ ذ ا كان على جسده ن ج ا س ة ف إ ن ه تبطل خلاته ما تنعقد أ ص ل ا م اذا تنعقد خلاته تصلح ما إ كان عالما بوجود ا ل ن ج ا س ة على بدنه وكذلك إ ذ ا كان في ثوبه ن ج ا س ة وهو يعلم بها ما تنعقد خلاته لا أ ق و ل إ ن ه ا تبطل بل أ ق و ل إ ن ه ا لا تنعقد ل أ ن من شروط ا ل ص ح ة ط ه ا ر ة الثوب والبدن والمكان ويلزم من عدم واحد من هذه ا ل أ م و ر عدم ص ح ة ا ل ص ل ا ة عدم انعقادها أ ص ل ا فلو ا ط ه ا ا ر ة ل ث ب وقف ا ا والبدن ل فلو م ك ن على مكان ا ل نجد متعمدا ما تصح ف صلاته ولو اشتبه عليه ثوب طاهر ب ث و ب نجد وهذه ا ل م س أ ل ة نظير ل ل م س أ ل ة التي ذكرناها في اتباع ا ل أ و ا ن ي إ ذ ا اشتبه على الانسان اناء, إناء طاهر و إ ن ا ء نجد ف إ ن ه يجتهد فيهما ويتطهر بما غلب على ظنه طهارته منهما على تفصيل ذكرناه في ا ل عينه وهنا كذلك إ ذ ا اشتبه عليه طاهر و نجد ا س ت ه د بين الثوبين وما غلب على ظنه انه طاهر لبسه وصلى به ولو نجس بعض ثوب ما يوجد عنده ثوبان وانما يوجد عنده ثوب واحد يجوز له أن فيه؟ كما لو وجد عنده ثوبان نجس قالوا لا يجوز له أن في الثوب الآن فهل له لا له الواحد نجس عنده عنده تنجس ان عنده نجس يجتهد بعض بعضه ما كما احدهما فيه يجتهد إذا تنجس بعضه لمن الاجتهاد إنما الاجتهاد تنجس لمن يكون بعضه فاذا ي متعدد و ه ن لا عندنا وإنما واحد يوجد هو ثوب متعدد إ ف تنجس بعض البدن ث و أو تنجس بعض ب ا ل ف إ ن علم مكانه وجب غ س ل ه وهذا لا إ ش ك ا ل فيه و إ ذ ا جهل مكانه ف إ ن ه يجب عليه غث س ل ل جميع ا و و ب ي جميع ب عليه غسل ج البدن حتى يتيقن ا ل ط ه ا ر ة ل أ ن ه لا يعلم الجزء الذي تنجس وبناء على ذلك يحتمل كل جزء من اجزاء الثوب يحتمل أ ن يكون نجسا وكل جزء من اجزاء البدن يحتمل أ ن يكون نجسا وكذلك ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ر ض ا ل م ك ا ن إ ذ ا كان يصلي على بساط كان يصلي على س ج ا د ة ص غ ي ر ة إ ذ ا وقعت عليها ن ج ا س ة و ج غ ل موضع ا ن ج ا س ة ف إ ن ه لا يجوز له أ ن يصلي عليها ما لم يغسلها ك ا م ل ة ل أ ن كل جزء من أ ج ز ا ي يعتمد أ ن يكون نجسا ولا اجتهاد له فيها ل أ ن ه ا و ا ح د ة و ا ل ا س ت ه ا د إ ن م ا يكون في أ م ر متعدد فلو ظن طرفا أ ن ه نجس لم يكفي غسله على الصحيح ل أ ن ما في يقين ويجب عليه هنا ان يكون طائرا بيقين فيجب عليه ان يغسله لانه لا يجوز له الاجتهاد فيه ان الظن ينتج عن اجتهاد وهذا لا يجوز له ان يجتهد فيه لانه واحد والاجتهاد انما يكون في متعدد ولو كان عند الانسان ثوب نجس الثوب كله نجس يجب عليه غسله حتى يصلي فيه فاذا غسله دفعه واحده هذا لا اشكال فيه ا ص ر واما إ ذ ا غسل نصفه ل أ ن ه لم يتمكن من غسل الثوب كاملا و إ ن م ا غسل نصفه ا ل أ ع ل ى وبعد ذلك غسل نصفه ا ل أ س ف ل مثلا ف إ ذ ا غسل نصف الثوب ا ل أ ع ل ى ثم جاء إ ل ى نصفه ا ل أ س ف ل وغسله ف إ ن ه لا ي ط ر والسبب في ذلك أ ن ه عندما غسل نصفه ا ل أ ع ل ى الماء ناقل ل ل ن ج ا س ة هو متصل بالنصف الاسفل ا ل ل ي هو نجس وبناء على ذلك المكان آ خ ر حد وصل إ ل ي ه الغسل قطعا هو نجس لان الماء متصل بنجس لما غسل النصف ا ل ا ع ل المكان الذي وصل اليه اخر مكان وصل اليه الماء الماء متصل بنجس اذا الماء نجس الماء نجس الذي انتقلت إ ل ي ه ا ل ن ج ا س ة بسبب ا ل ر ط و ب ة وبناء على ذلك قالوا اذا غسل مع النصف الاسفل جزءا من النصف ا ل أ ع ل ى يدخل الثوب ل أ ن ه يكون قد غسل النجد والجزء الذي تنجس مما غسله سابقا فاذا كان عند ا ل إ ن س ا ن ثوب الافضل نورا يقصده د ف ع ة و ا ح د ة و إ ذ ا أ ر ا د أ ن يجزئ غسله على مرتين أو ثلاث مرات وربما ثلاث م ا ت و ر يضطر ل ه ذ ا ا ل إ ن س ا ن يضطر لهذا بكثير من الحالات فيجب عليه ان يغسل مع الجزء الثاني شيء من الجزء ا ل أ و ل ومع الجزء الثالث شيء من الجزء الثاني ومع الجزء الرابع شيء من الجزء الثالث حتى يكون الثوب طاهرا إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن لابسا بثوب طاهر الا ان ثوبه الطاهر ملاق م ك ا ن نجسا ثوب عريض المكان الذي كان يقف عليه طائر ولكن عرض ثيابه امتد إ ل ى أن أ ص ان ب شيئا ج س اصاب قال الحالة في هذه الحال ما ت ح ص ل ت ه إذا لاقى ا ي الإنسان لاقت سياب الإنسان أو ثياب شيئا نجسا اتصلت لا صلاته تصح به فإنه لا سواء أ ك ا ن هذا الشيء الذي لاقاه الثوب يتحرك بحركته أ م لم يتحرك بحركته و ك ث ر ت عمامته الطويله وسقطت على شيء نجس ف إ ن ه لا تصح صلاته في اتصاله ب ا ل ن ج ا س ة مثل عمائم السودانيين أ و ا ل أ ف غ ا ن ي ي ن ط و ل عمامه ع د ة أ م ت ا ر ربما حلت أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة مثلا وكذلك س ق ط ت تصحف لاته على شيء لا لأنه متصل شيء نجس فإنه بنجس و لا تصح ص ل ا ة إ ن س ا ن يقبض شيئا بيده طرف هذا الشيء في النجاه س إذا كان يمسك ي ب د حبلا الحبل لا تصحف حامل بيده بنجس مثلا النجاس لا صلاة لأنه لمتصل يمسك طرف في فإنه وهو سواء تحرك بحركته او لم يتحرك بحركته واما اذا كان النجس غير ملامس له وليس ملامسا لمتصل به وانما كان محاذيا لجسمه فالرجل الذي يسجد ويكون تحت ف ض ر ه شيء من ا ل ن ج ا س ة ل م تلامس يده ولم تلامس ركبتيه ولم تلامس شيئا من لباسه قال هذا لا يضر ل أ ن ه ما ل ا م ت ا ل ن ج ا ة ث و ب طاهر و ب د ن طاهر ومكانه طاهر و ا ل ق ر ض لا تخلو من ا ل ن ج ا ة ما دام لم يلامسها ف إ ن صلاته ص ح ي ح ة سواء في ذلك الركوع والسجود ل أ ن ا ل ع ب ر ة ب ا ل م ل ا م س ة وليست ا ل ع ب ر ة بوجود ا ل ن ج ا ة في الارض أ ر ض و ب ل ل ل ن س ب ة ف ا للبساط إ ذ ا كان جزء ا ل س ج ا د ة نجس أ و ز ا و ي ة من زوايا ا ل غ ر ف ة نجس طبعا هذا لا ينقل النجاسه الى مكان آ خ ر ف إ ذ ا كان عند ا ل إ ن س ا ن س ج ا د ة ك ب ي ر ة وجانب من جوانبها نجس و ص ل ن ا في الجانب ا ل آ خ ر ما يضره ل أ ن ا ل س ج ا د ة تحت قدمه و ا ل أ ر ض ل حكمنا بنجاسة ك لحكمنا السجاجة بعضها لتنجس ل ب ن ج ا س ة كل ا ل أ ر ض لتنجس بعضها وهذا ب إ ج م ا ع ا ل أ م ة لم يقل به واحد من العلماء إذا إلى فإذا بانتقال النجاسة للاتصال لحكمنا بنجاسة كل الأرض لأن الأرض فيها كثير من النجاسات ولكننا ننظر إلى النجس الطاهر الطاهر كان البصاة الفراش بنحكم كبيرا لأن من ننظر أنه نجس ونعطي كل كثير حكم على أو في نجاس ا ب ز وحرفها ي زوايا ة من و وتجنبها وفلا تكون صلاته ص ح ي ح ة و أ م ا إ ذ ا ج ه ل ه ا فقلنا يجب عليه أ ن يغسل كل الفراش كل ا ل ب س ج ا د ة لحتى يتيقن ا ل ط ه ا ر ة ل أ ن كل جزء من الاجزاء يعتمد أ ن يكون نجسا لو كان المكان الذي يريد أ ن يصلي عليه نجسا وفرش فوقه شيء طاهر ووقف عليه تصح صلاته لانه الان يصلي على طاهر ولا يلاقي جسمه النجف شريطه ان يكون هذا الشيء الذي فرشه فوق النجافه ج ا ا شريطة ي أن ن ك و جافا اما لو كان رطبا فاذا كان صفيقا صفيق سميك جدا فتطلع فرشا فوق السجاده روح من الخشب سميك وكان اسفله رطبا فنجف ا س ف ل ما يضر اعلاه لان أ ن إ ذ ك ا ع ل التوبه جافا م ن النجاسة ت ق د إليه أ م ا إذا كان رقيقا ح ي ي ث تسر النجاسة ف و ك ا نجت أسفله إلى ذلك ظاهره رطبا يؤثر إلى فعند ذلك ما ن بوضعه على ا ل ن ج ا س ة ويستطرد الفقهاء في هذا المجال لذكر موضوع مهم من الموضوعات التي يتعرض لها ا ل أ ط ب ا ء في هذا العصر أ و يكثر السؤال عنها وهو ما لو وصل ا ل إ ن س ا ن عظمه ب ن ج د واحد من الناس اضطر لعظم من العظام بحث عن عظم طاهر فلم يجد ما وجد عظما طاهرا ما ركب ع ل ي ه عظم الخروف ولا, ولا عظم جمل مثلا ن م ث ذ المثال و ل ك ن ه و ج د عظم كلب يناسبه فوضعوا له عظم الكلب إ ذ ا كان هذا ا ل إ ن س ا ن قد وضع عظم النجم في جسمه سواء كان حظم كلب أ م حظم خنزير أ م حظم فيل لأننا عندنا الحيوانات التي لا يؤكل لحمها بمجرد موتها. على الذبح الشرية ليس لها、دكاترية. لو بالسكين على الذبح الشرية عندنا موتها سواء ذكاة بمجرد زبحت زبحت هيئة شرية هيئة او ماتت حتى انفه ا في كلا الحالين تكون ن ج س ة لانها لا زكاه لها ولذلك قلنا على ه ي ئ ة الذبح الشرعي وما قلنا ذبحا ت زفحة شرعيا فلو اتى بعظم اسد عظم فيل عظم نمر كل هذه حيوانات ن ج س ة بعد موتها عظم كلب سواء كانت النجاسه م غ ل ظ ة ام م خ ف ف ة ن ج ا ة ا ل ك ل ب الخنزير نجاة مغلظة ب ق ي ة الحيوانات م خ ف ف ة فوضعها لاحتياجه لها مع فقده للطائر قال هذا معذور وأما إذا لم يكن معذورا إذا كان يوجد عظم لحيوان الطائر وكان ب إ م ك ا ن ه أ ن يستعمله ويستغني يستعمل أ ن عن الحيوان النجف قال في هذه ا ل ح ا ل ة فهو ليس معذورا كان ب إ م ك ا ن ه استعمال الطائر وبناء على ذلك يوجد عنده ا ح ت م ا ل ا الاحتمال ا ل أ و ل نحن نقوله من زعو يجب عليك نزعه ما لم تخف ضررا الاحتمال الاول ان يترتب على نزعه ضرر فهذا نقول ه عصيت الله تعالى عصيت في ولكن ص لعظمك ل بعظم ا ولكن ما ن أ م ر ه بنزعه لان الحفاظ على حياته الان خوفا من الضرر اولى من ا ل ح ص على ا ز ا ل ة هذه ا ل ن ج ا س ة واذا كان لا يخاف ضررا ما في ضرر وانما هي مجرد ع م ل ي ة ب س ي ط ة وينزع منه العظم النجس قال يجب عليه أ ن ينزع العظم النجس الذي وصله بجسده حتى تصح عباداته و إ ل ا فلا تصح عباداته أ ب د ا ل أ ن ه قادر على إ ز ا ل ت ه ولا ضرر عليه ولم يكن معذورا حين وضعه أما ل وبعد كان معذورا حين وضعه و ذلك وجد ط ا ه ر يمكن أ ن يستغني به عن النجس ما ن أ م ر ه بالنزع ل أ ن ه عندما وضعه كان معذورا أ م ا هذا فليس معذورا عندما وضعه كان ب ا م ك ا ن ي أ ن يستعمل الطائر ف إ ذ ا كان يترتب على نجعه الضرر نقول لو أ ص ي ت الله ولنستغفر الله تعالى ونصحح عباداته ا ل ض ر و ر ة ما في مجال و أ م ا إ ذ ا كان لا يخف ا ضررا ف إ ن ن ا ن أ م ر ه ب أ ن ينزع هذا العظم ا ل ن ج س ف إ ذ ا م ا لم ينزع عظمه ا ل ن ج س على الصحيح ل أ ن ه معه ا عند ه تكليف ميت غير مكلف ما ن ق ع عنه ا ل ت ك لي ف و ب السن م الحكم و ت كل ليس ه ل حراما جائعا و ب ق ي ة العظام كلها و ا ح د ة ما يختلف في ذلك السن عن غيره من العظام ا ل أ خ ر ى <تصفيق> ما, ما للمستجمر عندما تكلمنا ما بالماء وبالنسبة الاستنجاء قلنا الاستنجاء ينزع يكون نحن أن على و إ م ا أ ن يكون بالحجر وجمعهما أ ف ض ل و إ ذ ا خ ي ر ا ل إ ن س ا ن بينهما فالماء افضل من الحجر ويجوز له استعمال أ ح د ه م ا إ م ا الماء و إ م ا الحجر الماء يزيد عين النجاسه وبناء على ذلك يصير محل ل ل ت ن ج ا ء ط ا ج ر ا بالاتفاق فأخذ وأما هذا هذا استنجى ا في من ب لا ش ج ر ة فإن ا ل ش ج ا ر ة النجاة لا تزيل وإنما ت عين خ ف ف ه ا ومن ثم ة تجففه ب ا ل مساحات الحجر يخفف عين ا ل ن ج ا ة إ ل ى أ ن تجف تصير أ ث ر ه ا ضئيل جدا وتجف إ ل ا أ ن عين ا ل ن ج ا ة باق و ن و سمه ا ل إ ن س ا ن و ج د له ريحا وله طعم وله جرم واثر و ب ن ا على ذلك عين ا ل ن ج ا ة لازال موجودا و إ ن م ا خفف ب و ا س ط ة الحجر وقل إ ل ى أ ن جف او لم يعد باستطاعته ان يزيل شيئا منه ب ا ل ح ج ا ر ة او بما في معنى ا ل ت ج ا ر ة وبناء على هذا كان المفترض ان لا تصح صلاته لانه حامل للنجاسه لان بعض جسده نجس حسب القواعد ا ل ش ر ع ي ة ما تصح صلاته لانه متنجس منتزه الا ان الشرع جاء ب ا ل ر خ ص ة في هذا فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ح ج ا ر ة و أ ر خ ص لنا في استعمالها وبناء على ذلك عفونا عن مكان النجاسه ب ا ل ن س ب ة للمستجمر وصححنا صلاته اما اذا جاء الانسان س ت ج م ر وحمل مستجمرا قال في هذه ا ل ح ا ل ة ما تصح صلاته نحن عفونا عن محل ا ل ا س ت ج م ا ر ب ا ل ض ر و ر ة لان الشارع ارخص لنا ب ا ل ا س ت ج م ا ر ولكن لم يرخص لنا ان نحمل مستجمرا حامل لمتصل بنجد وبناء على ذلك من حمل مستجمرا وصلى به على فرض تصور هذه الحالة فإن صلاته الحالة باطلة فإن ولكن ا ل ص و ر ة التي نتصورها ك للإنسان بكل سهول أن ي في ح ا ل ة الطواف ان من شروط ص ح ة الطواف أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن طاهرا من الحدث طاهر في البدن وطاهر في المكان وطاهر في الثوب ف إ ذ ا كان مستجمرا نعفو عنه ل و ر و ج الشرع بالرخصه ة و ل ك ن ط ومن ا لا ف ه فإنه يصح طوافه لأنه ل لمتظر ل ج د ومن هذا القبيل يعني الاشياء التي عفى عنها الشرع ا ل ا س ت ج م ا ل رخصه وليس عفوا فرق ما بين العفو وما بين الرخصه الرخصه شيء اجازه الشارع تحكم على الانسان بانه طاهر ولكن المعفو عنه تحكم عليه بانه نجز إ ل ا أ ن الشارع عفى عنه ونظير هذا ما مر معنا في أ ب و ا ب ا ل ط ه ا ر ة إ ذ ا وقع في الماء نجس لا يدركه الطرف الامام الرافعي رحمه الله حكم على الماء بأنه يصير نجسا ا النووي الله الرافع العفو عنه والله أ ع ل م الزبط الذي لا يدرك الطرف موجز قطعا لا خلاف في هذا ولكن عفا عنه الشارع فرق ما بين ما رخص به وبين المعفو عنه لأن ا م ع في و عنه ف حاله دون حاله او في ظرف دون ظرف بينما ا ل ر خ ص ة يجوز للانسان أ ن يستعملها في كل حال سواء قدر على الماء او لم يقدر عليه سواء قدر على الماء أ و لم يقدر عليه ف إ ن ا ل إ ن س ا ن ي ر خ ص له أ ن يستجمل الحجاره في أ ش ي ا ء عفى الشارع عنها مع التيقن من من الشوارع الإنسان لا ينفك عن التردد في من ط ا والشوارع لا ر ت ف ع نجاستها ا ل ن إن مما ل ا أنها النجاست تحسب وبناء على ذلك ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا سال في الشارع لا بد أ ن يصيب ثوبه شيء من الرشاش ولا سيما في البلاد ا ل م ط ي ر ة التي يمتد فيها غسل ت شهور ف ح ك م ن ا ع ل ى ا ل الرشاش إ إذا ن ن بأنه س ا أصابه بعض ثوبه في م ن ا ل ش و ا ر ع ا ل ذ ي ي و ج د ف ي ه طين ا ل سته ل شهور ذلك على ل ا ا ل ش ع ل م ي أ ت ي ب ا ل م ش ق ة على البشر ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فالله تعالى ما يريد ان ي ح ق على عباده ولذلك أ ر خ ص الشرع لنا فيما يصيب ثيابنا من طين الشوارع المتيقن ا ل ن ج ا ة قال لكن ذلك يختلف باختلاف المكان وباختلاف الزمن فيعفى في الشتاء عما لا يعفى عنه في الصيف عما لا يعفى عنه في الصيف في الصيف قد تكون الشوارع م ب ت ل ة قد تجري فيها المياه بسبب او ب آ خ ر يعفى عن ا ل ن ج ا س ة التي تلحق ا ل إ ن س ا ن من طين الشوارع المتيقن ا ل ن ج ا س ة ولكن نعفو عنه في الشتاء فيما لو أ ص ا ب خ و ب ه م ث ل م ئ ة ن ق ط ة مثال ولكن في الصيف م ا نعفو عن هذا ل أ ن الشوارع غالبا في الصيف تكون ج ا ف ة ولن ي وجد فيها البلل او يوجد ف ه الطين ا او الماء فانما و شيء نادر وقليل وبناء على ذلك قالوا ي ن ت ل يعفى عنه في ا ل ش ت ا و بما ل لا يعفى عنه في أعلى ا ل ث و ب يعني إ ذ ا عفينا عن م ئ ة ن ق ط ة في ا س ف ر ا ل ت و ب مثلا ف إ ن ن ا لا نعفو عن هذا العدد في أ ع ل ى ا ل ن ج ا ة إ ل ى ر ق ب ة ا ل إ ن س ا ن م ث ل او أ إ ل ى افتاحه ربما تصل ولكن وصولها نادر وقليل ولذلك قالوا يعفى عن, عن النجاسه في اسفل ا ل ت و ب بما لا يعفى عنه في أ ع ل ى ا ل ت و ب ومن هذا القبيل قليل دم البراغيث ووهيم ا ل ز ب ا ب الديار و ا ل أ ن ص ا ر ما تنفك عن البراغيث وهذا شيء تابع ل ل ن ظ ا ف ة و ل ل ق ذ ا ر ة في ا ل أ م ا ك ن النظيفه ة تقل ف ي ا البراغيس أو تنعدم وفي ا ل أ م ا ك ن ا ل ق ذ ر ة ت ك س ر فيها البراغيث و ا ل إ ن س ا ن لا ينفك من التردد إ ل ى مثل تلك ا ل أ م ا ك ن وبناء على ذلك لا بد من دخول البراغيث والقمل الى جسده ونحن عندما نتكلم بمكان فنعزى عن قليل دم البراغيث ورنين الذباب بالاتفاق ما بين ا ل إ م ا م الرافعي وبين ا ل إ م ا م النووي رحمهما الله تعالى بمشقه ة ا ل ا ح ت ر ا ث عن هذا الدم ف إ ذ ا أ ص ا ب ثوب ا ل إ ن س ا ن دم البراغيث او القمل أ و وليم ا ل ز ب ا ب فانه يعفى عن قليله بالاتفاق واما الكثير إ ذ ا عمى الدم ثوب الانسان جمع ا س م براغيث وصار كل وليم ز ب ا ب دم قمل أ و دم, دم براغيث ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله تعالى قال م ا يعفى عن كثيره ل أ ن ه عند ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله لا ي ت م ش ق ة في دفع الكثره ا ل م ش ق ة قد توجد في دفع القليل ولكن لا توجد مشقة في دفع ا ل ك ث ر ة يعني ما يتصور ان ا ل إ ن س ا ن يعم ثوبه دم القمل والبراغيث وهو لا يستطيع دفعه عن نفسه الا ان ا م ا م النووي رحمه الله تعالى قال قلت الاصح عند المحققين الحق مطلقا يعني سواء اكان الدم ق ث ي ر ا ام كان قليلا ل ل م ش ق ة كما المشقة تتطور في دفع القليل من ا ل د ن ي ب ا ل ن س ب ة ل ل ق م والبراغيث تتصور ا ل م ش ق ة في دفع الكثير وقد يبتلى ا ل إ ن س ا ن في بعض الحالات في غرف من الظروف ب أ م يصير في جسده مجموعه ة من ما البراغيس يستطيع ع د ف ا واحد كل من البراغيث يتصور هذا إذا د خ الإنسان مكان إلى أن من يستطيع فكيف قدر يدفعها دفعه ما يستطيع دفعها من تموت نفسه أن تكون في ولا بد أن ومناء في جسده لا ولا على بد بد ف ي ت ل ولذلك ى ا ث و و ب بالدم ل قال يعفى ُ عن كثير دم البراغيث وعن قليلها هذا بالنسبه ل ل إ ن س ا ن الذي ابتلي بهذا ونظير ما قلناه في المستجمر نقوله هنا يُعفى البراغيس عن إلى الإنسان إذا بذلها تخلت ونجثته ثوبه أما لو لبس ثوبا فيه دم لا يعفى عن هذا ل أ ن ه لا ضروره له م دام الثوب لم تلبسه اغسله بعد ذلك ي ل ب س ه اما لم تلبس ثوبا به دم فهذا لم يعفو عنه الشارع هذا عفو من الشارع نقص ولا في عفي عنه ل ل ض ر و ر ة أ م ا ا ل آ ن في ض ر و ر ة أ غ س ل الثوب وبعد ذلك ي ل ب س ه فلو حمل ثوبا به دم ب ر ا غ ي م ا تصح صلاته ولا يصح طوافه ل أ ن ه لا ض ر و ر ة في هذا الحمل وكدم ذ البشرات ل ب ا ا ر الجروح تكون بالانسان في الحبوب الدمامه تخرج في جسده وموضع القصد والحجامه يعفى عن قليلها ويعفى عن كثيرها عند الامام النووي ويعفى عن قليلها عند الامام الرافعي رحمه الله تعالى وأما ف إ ذ ا كان الدم خارجا من ا ل إ ن س ا ن ف إ ن ه يعفى عن قليله ويعفى عن كثيره و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لدم ا ل أ ج ن ب ي إ ذ ا أ ص ا ب ا ل إ ن س ا ن دم أ ج ن ب ي ك ا ن تطاير إ ل ي ه بعض النقاط من إنسان أو دم إ ن س ا ن أ و دم خروف أ و دم ب ق ر ة دم حيوان من الحيوانات قال يعفى عن قليل الدم ولا يعفى عن كثيره و ا ل ق ل ة و ا ل ك ث ر ة مرجعها ا ل عرف فما يعده العرف ب أ ن ه قليل فهو قليل وما يعده العرف ب أ ن ه كثير فهو كثير أ م ا دم نحو الكلب أ و الخنزير فلا ي ع ط ى عن شيء منه سواء كان قليلا أ م كان كثيرا لغياضه وكذلك لو أ خ ذ د م أ ج ن ب ي ا ملطخ به نفسه إذا أخذ أجنبي دم ولطخ به نفسه ف إ ن ه أ ي ض ا لا يعفى عنه ل أ ن ن ا ع ف و ن عنه عن قليله ل ل ض ر و ر ة إ ذ ا تطاير إ ل ي ه أ م ا لو أ خ ذ ه ولطخ به نفسه أ ص ل ا ا ل ت ض م ق بالنجاسه حرام ف إ ن ه لا يعفى عن شيء من ذلك لتعدي والقيح والصديد القيح من الدم والصديد من الدم من من فيعطيان حكم الدم ف إ ذ ا كان من نفسه اجنبيا البثارات عنه كذلك وكذلك ا والزمامل ل ق قديره م و و ح فيعفى عن ث ي ر ه ولما إ ا كان اجنبيا فإنه عن يعفى قديره ا يعفى عن ث ي ر ه وكذلك ماء القروح ش جرح فيما يعفى نفس ليس دمان ا ل ك م يعطى نفس حكم الدماء فانه يعفى عن القليل وعن الكثير ب ا ل ن س ب ة للانسان اذا كان من دمامله او من قروعه ولا يعفى عن, إذا كان لا يعفى عن كثيره اذا كان من اجنبيين ولو صلى, صلى بنجاسه ان كان يعلمها وصلى بها فالصلاه لم تعقد اصلا كما ذكرنا في اول البعد وتعتبر باطله بالاتفاق وان ع ل م ل ك علمه ما كان أن في توبه نجازة و بعد ذلك علمها اما برؤيته لها واما في ا خ ب ا ر مخبر فانه في هذه ا ل ح ا ل ة يجب عليه القضاء في الجديد في مذهب الشافعي الجديد اذا وقلت لكم ي الجديد ي كذا ن الجديد ق القديم يقضي د ي ففي م خلافه لا ل ا و المفتابه يجب عليه القضاء ل أ ن ه تبين له أ ن صلاته كانت غير ص ح ي ح ة و إ ن علم ثم نسي علم أ ن في ت و ب ه ن ج ا ة ولكنه نسي ا ل ن ج ا ة ت و ص ل ه وبعد ذلك تذكر أ ن ه عندما صلى كان في ت و ب ه ن ج ا ة ف إ ن ه أ ي ض ا يجب عليه القضاء على المذهب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم